بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين محمد صلى الله ع ا م والسلام ي ن والصلاة على ع ب د و رب س و ل الأمين ه ن ي ن العالمين محمد ص ى الله ل وعلى آله ي ه و أ ص ح ب ه أجمعين ق ا ص فصل ن ف ف رحمه الله تعالى حكم مس المصحف مس م ل عليه نجاسة إذا كان على موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس بموضع المتطهر النج... المصحف النجاسة بلا خلاف غير نجاسة كان من بدن نجاسة إذا مس حرم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ا لو ق ص المسنف ل كان الشخص على طرف أ ص ب ع ه ن ق ط ة من بول فما يجوز لا ه أن يمس ل ولا م ص ح ف به يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أ ص ح ا ب ن ا وغيرهم、نعم. من العلماء و قال أبو أصحابنا أصحابنا وغلطه القاسم الصيمري من أصحابنا يحرم فصل ي القاضي أبو الطيب هذا الذي هذا هذا قاله المشهور وقال بالإجمع قال أبو مردود على بعض أ نعم ثم ح ا ا ا ب ن أنه مكروه و م بمكروه, بمكروه إنه إنه ثم على المشهور قال بعض أصحابنا إنه مكروه والمختار أنه ليس بمكروه خ ت ا قال أصحابنا قال ر أنه أنه إنه نعم ليس على ليس بعض في ص ل ف حكم مس المصحف لفاقد الماء فصر في حكم مس المصحف لفاقد الماء、نعم. من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز له التيمم يجوز له مس المصحف سواء حسب أو يجوز وأما ولا كان للصلاة لغيرها مما التيمم من لم يجد ماء ولا تراب فإنه تيممه له حاله لم يصلي على حسب حاله ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث له الصلاة تراب يجد يجوز محدث للضرورة ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إ ي اياه ه هذه إياه وعجز الوضوء عن على جازا المصنف كل مسألة أ ر ل ش ا ف ع ي ة أن وعجز ل م من يجد ي و ه إياه و ع عن الوضوء جاز له حمله ل ل ض ر و ر ة قال القاضي أبو الطيب أبو ولا يلزمه التيمم وفيما قاله نظر وينبغي أ ن يلزمه التيمم أ م ا إ ذ ا خاف على المصحف من حرق أ و غرق أ و وقوع في نجاسة, أو في نجاسه او حصوله في يد كافر ف إ ن ه ي أ خ ذ ه و إ ن كان محدثا للضروره ة ا ل ل أعلم بعد بكرة إن شاء الله. يعني الله الله الكتاب التبيان من سير ننتهي بكرة غدا إن إن شاء شاء بعد بكرة ن ب د أ في ا ل و ا ب للصيب ا إ ذ ا وجد طبعها ة اللي ل ي أشرف ع بكر ة ب و زيد هي أ ف ض ل الطبعات لا ما اعلم ماذا تباع أ و لا لكن إ ذ ا وجدت هي أ ف ض ل ه الله ا